بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 والأرض وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء رب بهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكمل ما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ولولا يظلمون ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بايات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم ساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاء وكانوا, وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم ناعت يومئذ يتفرقون فامم الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون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 أنفوسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض وخلق التلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن ذالك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما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 يعيده وهو أهوان عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم ملكت من شركاء فيما هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم غير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطراً ناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه و.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 بينا الي ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا ليكفروا بما اتيناهم فتمت فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 بل يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم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 دين القيم من قبل ان يأتي يوم لا ان له من الله يومئذ يصدعون من فعليه كفره من اجل ان يكونوا يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليزيّقكم من رحمته، وليزيّقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من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 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيّ الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَאَنَّ رُسَلَنَا رِحَمٌ فَرَأوُهُمُ الصَّرّ الَّذِي ضَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن